Virdu Seyyidi Şeyh Ali Vefa, İbn Şeyh Muhammed Vefa, ﷺ ﷺ Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. rahmani r aleyna Allah min ﷺ ve ﷺ min ﷺ ve ni'meten min ni'metike, ve rizqan min rizqike, ve ﷺ min ﷺ ve ﷺ min ﷺ وسرًا من سرك وسترًا من سترك وبركة من بركتك وكرامة من كرامتك اللهم عافنا من كل بلاء ومن كل قضاء ومن كل مرض مختلف اللهم تقبل حاجتي وطاعتي وتوبتي اللهم احفظني من كلام فواحش ومن كذب ومن كفر برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين والحمد لله رب العالمين